بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والود والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد